إني أنا ربك فخلع نعليك إنك بالواد المقدس وأنا اختارتك فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى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 وَأَيُّ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَقَكُمْ بِعَذَابٍ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 قال أما تمله قبل أن آذن لكم إنه لك بيعكم الذي علمكم السحر فلا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم في جذوع النخل ولا أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البجنات والذي فطرنا فقد ما أنت قض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ قِيضَاتَتِمَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ وَلَا تُغْفِرُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ تَدَّى وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَعْمُوسَ قَالَ لَهُمْ أُلَاء عَلَى أَثَرِهِ وَعَجِلْتُ إلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى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 أفطَأَلَعَلَيْكُمُ العَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَمْ أَرَدْتُمْ أَيْهِي حَلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَبِّكُمْ أَمْ أَرَدْتُمْ أَيْهِي حَلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَك بِمَلْكِنَا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 أفلا يرونا ألا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ولا يملك لهم ضر و ولا نفع ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم يا قوم إنما فتئتم وَإِنَّ رَبَّكُمْ رَحْمَانٌ فَاتَّبِعُونِي فَتَتَّبِعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذ رَّأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي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 إذ يقول أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إلَّا بِثُمْ إلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّ نَسْفًا فَيَدْرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَافِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَى يَوْمَ إِذِ يَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجًا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 وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ابو الماء ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ضلما فلا يخاف الموت ولا هضما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 ثم جت به ربّه فتاب عليه وهدى قاله بقا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإنما يأتينكم من هدى فمن يتبع هداي فمن يتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ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 أو لم تأتهم بجنّة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك, فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى